أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن ānذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ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 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ ف في اختتِلَ فيِي الليلِ وَنَّهارِ وَماَا خَلَقَ الله في السماواتِ وَالْأَضْضلَ آي لياتِ لقَومِ ياتَّقُون إِ الذيينَ لا يَرجونَ لِقَأَنا وَررضُ بالِالحياتةِ الدُّنْيا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 يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من, تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها صباحا نك الله ومتحيتهم فيها وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين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 تعالنا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ذره مر كالم يدعونا مر كالم يدعونا الى ضر مس كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون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 وَمَا جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ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 اَخَافُ إِنْ أَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنِّي أَخَافُ إِنْ أَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ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 قُلْ أَنَبِّئُكُمُ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كانَان الناسَّاسُ إِمَّ أَّتَ وَاحِدَةَ فَختْتَلَفُ وَلَل كلَلمَةُ سَبَقَتْ مَِّّبِّكَ لَ قَضِيَ بَنَهُم فيِيمَا لَ قضَ بَيْنَهُم فيِي مَا فيِيهِ يَاخْتَلِفُون وَيقولُونَ لَل أُزِل عَلَيْهِ آهَةُم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 حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ رِيحٌ عاصف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 ظَنّوا وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنّوا وَظَنّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين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 يا ايها الناس انمابغيكم على انفسكم متاع الحياه متاع حياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم فننبئكم بما كنتم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 النَّاسُ وَالْأَنْعَامَ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أمرنا اتاه امرنا ليلا او نهارا فجعلناها اتاه امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كاللم تغنى كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ حُسْنًا وَزِيَادًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادًا وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 نحشورهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم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 هناك لِلكَ تَبلوا كلُّ نَفْسَّ ما أَسلَفَت وَرّ إلى الله وَرّ إلى اللهِ مولهُُ الْ الحق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 كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قُلْ هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده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 فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا عَرِيبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ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 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وَإِن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما ما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار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 َ تَوفيكَ فَإلَن مَرجعُهُم ثمَُّ اللهَّ ثمَُّ اللهَّهُ شَهيدٌ عَلَمَا يَفعلُون وَلكُلِّ أَُّ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 وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا خُلْدًا هَلْ تُجْزَوْنَ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ طلَ للَّذينَظَلَم ذوب ذاَ ذوبُ ذاذخُلبِه تجزون إلاا بماكُُم هل تجزون إلاا بماكُ تُم تَكسبون ويستنبعونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندام تلم مَنْ رَأَى الْعَذَابَ وَأَسَرٌّ نَدَمَتَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا في للهِمَا في السمواتِ والأَض أَلائِ وَعددَ اللهَّ حَّ وَ كتََهُم لا يَعلَمُون وَكِ أَكْتََهُم لا يَعلَمُون وَلا كأكثرَرَهُم لا يَعلَون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم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 وما ظَنُّ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون فِي شأن وما تتلو منه منهم قُرْآمِ وَلَا تَعمللونَ مِن عمل وَلَا تَععمللونَ مِن عملَلٍ إِللاا كُن عَلَكُم شهودًا إِددُ فيِي ضُونَ فِي وَمَا يَعْزُبُ الرَّبِّكَ مِن مِف الطالِذَرََّّة فِي الأرض وَلَا فيِي السَّم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 ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب الا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم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 وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانه سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان انتكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم ذيق العظَ ثمَُّ نُذيقُهُ العدَابَ الشَّديد بم كانوا بمَا كانوا يكفُر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 ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ قُضُوهُ ثُمَّ قُضُوهُ إِلَيَّ وَلَا تُغْرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وجعلناهم, وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ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 قُمَّ بَعثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُسَ وَهَارونَ إِلَ فِرعوونَ وَمَلَائِه إِلَ فِْعوونَ وَمَلَائِهِ بِآياتتِناَ فَسْتَكْ بَرُوا وَكَانوا قُومَم مُجرَنِين فَلََّا جَأَهُمُ الْ الحَقُّ مِنْ عَدِنَا قالَاوا قوا إِهذَا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما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 وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا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 كاتيت فيرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضل ربنا ليضل عن سبيلك ربنا قمس على اموالهم واشدد على قلوبهم وَشْدُدْ عَ قُلُ بِهِم فَلَا يُؤمنِنوا حتىَ يَرَو عَذاَابَ الألم قَالَ قَدْ أُجبَ الد الدَّوتُكُمَا فَْتَقِيم فَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَِّ سَبِييلَّينَ لَا يَعلَمُون وَجَا وَسْنَ بِبَنْهِي إِسر إِلَبَحرَ فَأَتْبَعهُ فَأَتْبعَهُم فِيعَونُ وَجُنُودُهُ بَغِييَ وَعددُ حتىَ إِذاَا أَدُكَهُ الغَرَقُ قَالَ آمًَا قَا آمَتُ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 من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإنك كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون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 فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الذين يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَّقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 وَل أَعْبدُ الذيينَ تعبدونَ مِن دُون اللههِ وَ أَعْبد الله وَ أَعْبُد اللهَّه الذيتَوفَّكُم وَمِرتُ أن أكونَ مِن المُؤمننين وَأَ أقِم وَجههَكَ للِدينين حَنِيفَ وَلَا تَكَُّ مِنَ المُشكين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 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خير